بوك تو تريسة إدفا اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون في المطعم أربعة في المطعم أربعة ادنا بورتسيا بومفريت سو كيتشا واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. إثنان صو مايونيز. وإثنان مع المايونيز. إثنان مع المايونيز. إثنان مع المايونيز. إثنان مع المايونيز. إثنان مع المايونيز. سجق محمر مع الخردل إثنان وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. كاكوف زيلنشوك إيما ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ إيما غراب. عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ إيما تلي كارفيول. عندكم قرنبيط؟ آه عندكم قرنبيط؟ ياس سوزادوفوستو يا دمپتشينكا أحب أكل الذرة أحب أكل الذرة ياس دا أحب أكل الخيار أحب أكل الخيار Јас, радо јадам домати. Охибу акла томатим. Охиб акул атоматим. Јадете ли исто така радо и лук? Ото хибу айдон акл алкуррас? Оте хиб айдон акл ли да јадете исто така и кисела зелка? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا اكل مخلل ملفوف. Обожавте ли дяде Истотака илека؟ أتحب أيضا أكل العدس. أتحب أيضا اكل العدس. Јадете ли Истотака со задоволство и моркови? أتحب أيضا أكل الجزر. أتحب أيضا اكل الجزر. يادش لي استوتك أرادو بروكولي أتحب أيضا أكل البروكولي. أتحب أيضا أكل البروكولي. أبوجاواش دا يادش أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو. ياس لا أحب البصل. لا أحب البصل. ياس نيسكم ماسلينكي. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. ياس نيسكم لا أحب لا أحب الفطر, لا أحب الفطر.